وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ضمن دروس تفسير سورة النساء يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما إلى آخر الآيات يا أيها الذين آمنوا سبق معنا في أول السورة ومرارا وتكرارا فائدة تصدير الخطاب بيا بي أيها الذين آمنوا وأن المقصود الإغراء فيا من في قلبه الإيمان انتبه لهذا الأمر وقم به وطبقه يقول الله عز وجل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ينهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يأكل أموال بعضهم بعضا بالباطل أي بالحرام أي بأنواع المكاسب التي هي غير الشرعية كالرباء والقمار والغش والكذب والنجش والتدليس والرشوة وسائر المعاملات المخالفة للشرع فلا يجوز للمسلم أن يأكل مال أخيه بالباطل يعني بغير حق بالباطل بغير حق بأي طريقة من الطرق سواء نعد بالربا أو بالغش أو بالنجش أو بالتدليس أو غيرها مما توفر في هذا الزمان نسأل الله السلام فمن أنواع أكل الحرام الذي انتشر في هذا الزمان مثلا الغش فقد جاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخر يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله فقال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني رواه مسلم وجاء في رواية من غشنا فليس منا وأيهما عام لا شك أن الرواية من غش فليس مني فإن اللفظ الأول أعم من غش فليس مني والغش ما هو كتم عيب المبيع أو الثمن نعم ومن أكل حرام الذي للأسف انتشر في الآونة الأخيرة في السنوات الأخيرة نحن في هذه البلاد وإلا في البلاد الأخرى انتشر من زمان الرشوة هذه قد انتشرت انتشار كبير وأصبح الناس يعلنون عنها عبر القنوات وعبر الجرائد عيانا بيانا من يريد كذا فليدفع كذا يحصل على كذا يحصل على أرض أو يحصل على كذا أو وظيفة أو كذا عن عبد الله بن عمر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي رواه أبو دود الراشي دافع الرشوة والمرتشي هو الآخر ومفاسد الرشوة كثيرة خذ مثلا منها على وجه السرعة فقط حينما تنتشر الرشوة في المجتمع أولا فيها فساد الخلق صح ثانيا سبب لتغيير حكم الله فإن القاضي أو هذا المسؤول حينما يعطى رشوة الرشا يغير حكم الله أو هذا العالم هذا العالم يعطى مال أو منصب أو مكانه من أجل أن يظهر ويخرج ويغير في الفتوى ويقول هذه الفتوى حلال وحراب تغيير الحكم الله أو تغيير كما ترون الآن يغير حكم الله وعلماء اليهود علماء اليهود يعني اشتروا اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا من قبل الرشا ومن الرشا والذين يأخذونه من الناس فيبدلون دين الله عز وجل لا شك تغيير لحكم الله أن فيها ظلما وجورا واضح هذا فإن الإنسان حينما أعطيه مال من أجل يوظفني ربما ظلمنا من من هو حق حق مني وفيها أيضا اكل للمال بالباطل بأي حق هذا المرتشي بأي حق يأخذ هذا المال يأخذ هذا المال مني من أجل أن يوظفني أو من أجل أن يعطيني أو من أجل أن يرسى المشروع علي هذا المال اكل مال بالباطل بأي حق له هذا المال ومن ذلك دليل على ضياع الأموال. أو لا نعم معنى ضياع الأمانة وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من علامات الساعة ضياع الأمانة فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة وهل هناك أعظم من تضيع الأمانة الإنسان يبيع دينه ويبيع الأمانة بمال حقير أو بدنيا زائلة إلى غير ذلك ومن ذلك النجش قال صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا وفي حديث ابن عمر نهى عن النجش من ذلك الربا قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المسؤءة أدلة تحريم الربا واضحة في الكتاب والسنة ألف ألفين هذا ربا وقال الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات قد جاء في الحديث عن جابر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء رواه مسلم وجاء في حديث البخاري عن ابي جحيفة قال لفظه أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور إذن آكل الربا ملعون أو لا ملعون ملعون الى غير ذلك وامثله على ذلك كثيره انا ذكرت فقط الامثله المنتشره لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الاصل في مال المسلم تحريم لا يطيب مال أخر احد الا بطيب نفسه طيب لا يحلب أن احد ما شيت احد الا باذنه طيب لا تأكلوا أضاف الأموال إلى الجميع ولم يقل لا يأكل بعضكم مال بعض تنبيها على وجوب تكافل المؤمنين في حقوقهم ومصالحهم كما قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس والله عز وجل ينبع على ذلك لأن النفس ضعيف عند المال ومن أسباب فساد الدين الحرص على الشرف والحرص على المال ومن يرى الواقع الآن تجد الناس الإنسان يقل شكره لله ويطغى بسبب ماذا المال الفقير لا يصبر ويبدأ يسب ويشتم وليد أموال والغني مع ذلك يأكل الحرام فالمال فتنة عظيمة من أعظم الفتن فلذلك يجر الإنسان ليأكل الحرام قال, قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة بالمال والآيات والحديث في المال كثيرة جدا الرآه استغنى كلا إن الإنسان لا يطغى الرآه استغنى فالمال فتنة عظيمة صلى الله عليه وسلم قوله لا تأكلوا أما لكم مرة معنا لماذا خص الأكل بالنهي ولا يشمل غير الأكل صح؟ نعم خص. الأهي بالأكل مع أن أخذ الأموال بالطرق المحرمة لأي غرض كان من وجوه الانتفاع بها كله باطل لأن الأكل هو كسوة البطل وهو الهدف الأهم ولأنه المقصود الأعظم من الأموال كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامة ظلما يشمل حتى غير الأكل بالإتلاف أو غير ذلك ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أن تراض منكم قال ابن كثير هو استثناء منقطع كأنه يقول لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الاموال ولكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الاموال فهذه لا بأس بها التجارات المباحة التي أباح الشرق وهي تثيرة على الإنسان أن يتعاطاها ويكسب المال بالأمور المباحة أما بالأمور المحرمة فلا يجوز وفي هذا دليل على حل التجارة ليس كذلك؟ لا فالتجارة حلال قد جاء في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك فاكتساب الأموال عن طريق التجارة المباحة هذا مشروع إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وهذا شرط من شروط البيع فإن البيع له سبعة شروط من هذه الشروط التراضي بين البائع والمشتري قد جاء في حديث عند ابن حبان إنما البيع عن تراضي ومن شروط البيع مثلا أن تكون السلعة من مالك أو من يقوم مقامه ومن شروط البيع مثلا أن يكون مقدورا على تسليمه فلا يجوز بيع الغرر أو ما فيه غرر إلى غير ذلك من الشروط المعروفة ثم قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم هل المعنى لا تقتلوا أنفسكم نهي أن يقتل الإنسان نفسه يسمى انتحار أو المعنى نهي أن يقتل بعضكم بعضا أو المراد لا تقتلوا أنفسكم بالمعصي كم قول ثلاثة تقوال والآية تشمل الجميع وإن كان الأكثر كما ذكر ذلك القرطبي والرازي الأكثر المعنى ولا تقتلوا أنفسكم لا يقتل بعضكم بعضا لكن نقول نحن الحمد لله الآية تشمل الجميع ونمر عليها جميعا نعم لما نهى الله عز وجل عن أكل المال بالباطل صيانة الأموال أتبع ذلك بالنهي عن القتل صيانة للأنفس والأبدان لا تقتلوا أنفسكم وقد ذكر هذا الخلاف ابن جوزي في زاد المسير ذكر خمس أقوال في زاد المسير ابن جوزي ولا تقتلوا أنفسكم ذكر الأقوال هذه فيما معنى ولا تقتلوا أنفسكم لكن نقول نحن في التفسير مدام الآية تشمل الجميع وجاءت أدلة أخرى أيضا كما سأذكر الآن أدلة تحرم هذا وتحرم هذا وتحرم هذا فإنه لا مانع أن الآية تشمل الجميع ولا تقتلوا انفسكم طيب الاولى اي لا يقتل بعضكم بعضا طيب ولماذا قال انفسكم اغراء اغراء يعني كان هذا الاخ المسلم كان لنفسك هل يريق للانسان يقتل نفسه لا وهذا جاء امثله عليها من يذكرنا بامثله ولا تلمزوا ما معنى كلمه موجوا انفسكم يلمس بعضكم بعضا لان لا يلمس نفسه ومن ذلك فسلموا على انفسكم تحيه من الله ما معنى فسلموا على انفسكم على القول الراجح دخلتم بيوتا على من فيها على اخوانكم من الامثله ايضا فاقتلوا انفسكم ما معنى فقتلوا أنفسكم؟ فليقتل بعضكم بعضا والأمثلة على ذلك كثيرة ذكرنا في البقرة في الجزء الأول طيب فلا يجوز الإنسان أن يقتل كما تعرفون أن القتل أن القتل من كبائر من كبائر الذنوب قد جاءت الأدلة على ذلك وسيأتي تفصيلها في آية ستأتي في سورة النساء بإذن الله لكن لا بأس نأخذ بعض الأدلة قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم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 كأنما قتل الناس جميعا. وذكرنا في سورة المائدة خمسة أقوال في معنى فكأنما قتل الناس جميعا. ومن العدل لا إله شرح حديث حديث أبي هريرة اجتنب السبع المبقيات. وذكر منها بعد الشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وجاء في الحديث أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. المعنى الثاني ولا تقتلوا أنفسكم. <تصفيق> أي لا يقتل أحدكم نفسه لأن النفس وديعة عند الإنسان يجب أن يريدها موارد السلامة وأن يجنبها موارد الهلاك، فلا يجوز الإنسان ينتحر مهما كان قد جاءت الأدلة على تحريم ذلك وأنه من الكبائر. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن ترد من جبل فقتل نفسه فهو يترد في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا متفق عليه وجاء في حديث ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. والحديث في الصحيحين دليل الثالث حديث جندب. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكأها فلم يبق الدم حتى مات قال ربكم قد حرمت عليه الجنة متفق عليه وفي روايه البخاري قال الله بادرني عبدي بنفسه ولا تقتلوا أنفسكم يشمل هذا ويشمل هذا وايضا يشمل القيام بمحارم القيام بمعاصي الله عز وجل وجه ذلك وجه أن الذي يعصي يقتل نفسه لأنه يتعرض لغضب لغضب الله عز وجل وهذا قال به بعض العلماء أنه يتعرض لغضب الله تبارك وتعالى وأذكركم بآية في صورة البقرة تدل على ذلك ولا تلقوا بأيديكم إلى التالكة من يذكر تفسيرها؟ من الأقوال التي قيلت في تفسيرها؟ ترك ترك الجهاد ارجعوا لها في تفسير من كثير أو غيره في كتب التفسير أو نحن في مذكرة البقرة ولا تلقوا بأيديكم إلى التالكة التالكة أن تجلس في بيتك وفي بلادك وتترك الجهاد في سبيل الله كما فسرها الصحابي الجليل من هو؟ أبو أيوب أبو أيوب رضي الله عنه إنه قال كنا نرى أن هذه الآية في ترك الطاعة وبعضهم فسرها بماذا كحذيفة في ترك النفقة في سبيل الله الرأي ترك النفقة في سبيل الله ترك الجهاد ترك النفقة ترك القيام بحقوق الله هذا تهلكه ولذلك متى تصاب الامه بالذله اذا تركت الجهاد والامر بالمعروف وانظر ينبغي الإنسان يفهم التفسير هكذا تفسير عظيم حتى يتربى الانسان على القرآن فمن قتل النفس الا يقوم بحق الله فلامه اذا تركت الامر بالمعروف المنكر اصابها الذل هذا من حس الله السلامه اذا ولا تقتلوا انفسكم قلنا تشمل ثلاثة أشياء وإن كان الجمهور لا يقتل بعضكم بعضا إن الله كان بكم رحيما جملة تعليلية هل نسميها جملة تعليلية للنهي عن أكل الأموال بالباطل وقتل النفس من رحمة الله عز وجل أنه نهى عن أكل الأموال بالباطل وعن قتل أنفس وجه الرحمة واضح أو لا واضح وجه الرحمة أنه أكل المال بالباطل يسبب التشاهل ولا لا، وقتل النفس واضح فمن رحمة الله نسمع كلام أهل الإلم قال ابن كثير إن الله كان بكم رحيما فيما أمركم به ونهاكم عنه وقال أبو حيان إن الله كان بكم رحيما حيث نهاكم عن إتلاف النفوس وعن أكل حرام وبين لكم جهة الحل التي ينبغي أن يكون قوام الأنفس وحياتها بما يكتسب منها لأن طيب الكسب ينبني عليه صلاح العبادات وقبولها وقال السعدي ومن رحمته أنصانا أنفسكم وأموالكم ونهاكم عن نضاعتها وإتلافها ورتب على ذلك ما رتبهم الحدود من رحمة الله عز وجل دق تجدنا من أعظم رحمة الله عز وجل وهذه الآية قرأها صحابي في قضية هدفت له فمن يعرف هذه القضية رواء أبو داود في سننه عن عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت عن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحاب صلاة الصبح قال فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال يا عمر صليت بأصحابك وأنت جنب قال قلت يا رسول الله اني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا هذا الحديث في فوائد الفائدة الأولى جواز التيمم إذا خاف الإنسان من شدة البرد إذا استعمل الماء نعم ويدل لذلك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك الفائدة الثانية جواز إمامة من يكمل المتيمم جواز إمامة المتيمم بالمتوضئين وهذا مذهب جمهور العلماء من فواد الحديث أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم دليل يعمل به فنحن استدلنا على ذلك بسكوت من؟ النبي عليه الصلاة والسلام فإقرار النبي حجة وتعرفون أن الضب حلال أليس كذلك؟ النبي أقر أقال حينما أكل منه ومن فهد الحديث أنه لا يلزمه لعادة فيما بعد لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالعادة لأنه أتى بما أمر به قال الله تعالى ومن يفعل ذلك على ماذا يعود الإشارة قيل ما سبق من أول الصورة وقيل لأقرب مذكور وما هو أقرب مذكور قتل النفس وقيل ما يتعلق بالآية الماضية وهو الصحيح من أكل المال بالباطل وقتل النفس ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما هل هما بمعنى واحد أم لا الصحيح أنهما ليس بمعنى واحد لأن لو قلنا بمعنى واحد صار في الكلام تكرار فنقول عدوانا يعني اعتداءا عن عمد وقصد وقصد لأن سبب الإشكال لأن العدوان ظلم والظلم عدوان معروف أن عدوانا ظلم الذي يعتدي على الناس ظلم وكذلك الظلم عدوان فنقول العدوان الاعتداء على الاخرين عن عمد وقصد وظلما اي للنفس وبهذه الطريقه يكون لكل واحده معنى ظلما ظلم للنفس ولا شك ان المعاصي ظلم للنفس فسوف نصليه نارا أي فسوف ندخله نارا نغمره فيها من جميع جهاده جهاته تحرقه ويصلاها, ويصلاها حرها وكان ذلك اي اصلاؤه بالنار على الله يسيرا لماذا لان الله لا يعجزه شيء قال الله تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون وقال الله تعالى والله على كل شيء قدير من فوائد الايات اولا تحريم اكل اموال الناس بالباطل من ربا او رشوه او غش او غيرها ومن الفوائد أن أكل أموال الناس بالباطل من علامات نقص الإيمان وأن عدم ذلك الذي لا يأكل أموال الناس من علامات كمال الإيمان. فوائد الآيات جواز التجارة ومن فوائدها أن من شروط البيع التراضي بين الطرفين ومنها حرص الإسلام على حفظ حقوق أموال الناس وفيها تحريم قتل الإنسان نفسه وأنه كبيرة من الكبائر، وفيها تحريم قتل المسلم وأنه من الكبائر، وفيها إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، وفيها أن هذه المنهيات من الكبائر منين نأخذها؟ توعد لأن النبي توع الله عز وجل توعده بالنار سيأتينا في الدرس القادم بحث الكبائر. لأن الأية التي بعدها تجتنب وكبائر ما تنهون عن سنتكلم عن الكبار وتعريف الكبار والصغيرة وما يتعلق بالكبار والصغار بإذن الله تعالى وفق الله الجميل وما يحبه الله. الله تبارك وتعالى على مصر الله وسلم مع النبينا محمد دائما نفهم قاعدة يا إخوان أن النصوص يفهم بعضها بجمع النصوص إذا جاءك حديث خالدا مخلدا فيها أبداً وأن تعرف ناقية أهل السنة والجماعة أن الموحد لا يخلد فإنه يحمل على الزجر أو يحمل على الخلود الطويل المكث الطويل ينتبه لا أحد يفهم الآية خطأ ويأخذ بمذهب الخوارج وغير الخوارج فإن سبب خطأ كثير من الناس أن يأخذون نص ويتركون نص أهل الوعيد أخذوا حديث الوعيد أهل الأرجاء أخذوا حديث أرجاء جاء قال من قال لا يلا الله دخل الجنة وآهل الوعيد جاءوا لحديث من فعل ذلك حبيط عمره دخل النار فالمسلم إذا أراد أن يدرس العلم يدرسه على العلماء حتى لا يقع في خطأ في ذلك فمثل الحديث اللي فيه أو الآية اللي سبق تميقت المؤمن المتعمد فجزاه جهنم خالدا فيها يقول خالدا فيها معنى أنه كافر نحن من عقائد أهل السنة والجماعة أن الموحد لا يخلد في النار فيفهم الإنسان ويسأل إن لم يكن درس العلم من قبل يسأل حتى يتضح له الحق والصحابة سألوا النبي ولا, حينما الذين ولا لا حينما سألوا نزلت الذين آمنوا ولم ينبسوا إيمانهم سألوا حينما سألوا انكشف الغطاء ولا لا انكشف الغطاء والتاح فما يأتي أحد يقول خالدا مخلدا ويبدأ يكتم في قلبه هذا ليس بطالب علم هذا ليس بطالب علم الجواب عند أهل العلم أولا أن هذا من المتشابه الجواب الآخر المراد المكف الطويل المكف الطويل جمعا بين النصوص لأن اللي قال هذا الحديث هو الذي قال الحديث الآخر.